فَخَلَقنمُضواتَ عظَام فَكسَوونَ ال لإظامَ لَلحمثُ أَن شَأْنَّهُ خَلْقًا آ آخر فتَبارَكَ اللهَّهُ أَحْسَن خَالقينث إك بعد ذَلِكَ لَ مَتُثَُّ إكُمْ يَمَ القياامَةِ تُبعثُ.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 انشأنا لكم به جنات من نخيل واعناب لكم فيها فواكه كثيرة لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسفيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون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 فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين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 يأكُل مِما تَأكُلونَ مِنْهُ يَشَْب مِماا تَشبون وَلا إنْ أَطاتُم بشَم مِث لَكم إكُم إخاسِرونأَعيدكم أنكم إى مِتم وَكُنتُم تُرَابَ وَعظامًا أنكُم مُخْرجون.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 فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غتاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترا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 بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نَحْنُ وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين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 سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عََالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قُلِ الرَّبُّ إِمَّا يُرِيَنِّي مَا يَعِدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَى أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ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 قال إن لبستم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبذا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم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 سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بها رأفة في دين الله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 إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالِ افْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ